خش عن ابْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مهطعين إِلَى الدَّاعِي يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ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 فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت سمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا منا إنا إذا لفي ضلال وسوص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 مختضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقروا فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المختضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم خاصبا إلا آل لوط نديناه بسحر نعمة من عيادنا كذلك نجزي من شكر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 ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ولقد جاء ال فرعون النذر كذبوا باياتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر اكفاركم خير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 ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزمر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم